وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم وما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن ناخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 وهو القاهر, فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قلي شيء إن أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأو وحية إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آله تنخرام قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء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 انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا <تساطير الولين> وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإني يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى.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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تلا إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ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 حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 يَتَوَلَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ نمثالكم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 من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان عَذَابُ عذاب الله اوتتكم الساعه اولي الله تدعون ان كنتم صادقين بَلِ الَّذِي تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ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 أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكمون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 وَأَقُولُ لكم إِنِّي ملك إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْعْمَا وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ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 شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا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 أم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل لآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 حَدَّكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا ردوا ثُمَّ رُدُّوا مولاهم اللَّهِ مَوْلَاهُمُ له الحكم لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وَخُفْيَةً لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حديث غَيْرِهِ وَإِمَّا ينسينك الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 اصحابي يدعونه الى الهدى تنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وانا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون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 أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما مشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا ومن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلم إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم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 الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكفرين الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما لله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا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 أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عناياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء اظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذي نزعمتم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 Onderruh, ila samarihi, idda, innafida li kumlaa, ja tilla koumi u minuun. Waja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 ذلكم الله ربكم لا اله الا هو وخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن بصر فلنفسه، ومن عم يفعلها، وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف لا.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 Laat je niet van haar af. Zeg: "Ik heb وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوَنَّنَا نَزَّلْنَا We zijn hier in de buurt en we zijn hier in de buurt وكذلك جعلنا لكل نبي ان عدو الشياطين للنس والجن يحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا آخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين وما لكم أَلَّا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتموا إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه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 وإن طعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين لِلْكَافِرِينَ ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن حتى نوتى مثل ما رُسُلُ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله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 أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتلاء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي شأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآخر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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلا الذكرين حرم أم لنثيين أما اشتملت عليه أرحام لنثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن لب اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم امل ثين أم اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء ولكن الله بهذا فمن ظلم الله يحب على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما يحب ان محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق نهل لغير الله به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 قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تشهد مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ هُوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا وهم بربهم يعدلون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلون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 انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا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 ربك لا ينفع نفسني ايمانها لم تكن منت لم تكن منت من قبل أو كسبت في ايمانها خيلا قل انتظروا انتظروا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 بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل قلنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما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 وَإِنَّهُ لغفور رحيم لفلام صود كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين